iramu fi hima down. j yeah. ايانا اشتقنا لك والهوان دانا والهوا دانا والهوا نادانا وانا داخل على عتب على القبه الخضراء وانا داخل على عتب على نظره نظره يا سيدي في المالي والزهره وانا لم دح محمد وابا بكر الصديقي لم محمد يا صاحبا الحصين دي حضران نظرا نظر يا سيدي يا صاحبا الحصين دي وانا داخل على العتب وعلى القبه الخضراء وانا داخل على العتب وعلى القبه الخضراء نظرا نظرا يا سيدي را نظرا يا سيدي قرمال علي والصغرى وانا محمد عمر ابن الخطابي وانا محمد عمر ابن نظرة نظرة يا سيدي يا من للصواب هم داخل على داخل على العذاب وعلى الخفات الخضراء نضره نضرا يا سيدي كرمال علي والزهره نضره نضرا يا سيدي كرمال علي والسمراء وليمدح محمد عبد مني نلعقاني وليمدح محمد عبد مني نلعقاني نضره نضرا يا سيدي يا جامع القران نظرا نظرا يا سيدي يا جامع القرآن وانا داخل على التابو على وعلى القبه الخضراء وانا داخل على التابو على القبه الخضراء نظرا نظرا يا سيدي جرمال علي والزهره محمد وعلي يا قره عيني واني لم لمحبو محمد وعلي يا قره عيني نظرنا نظرا يا سيدي يا والد الصبطيني نظرنا على العتاب على القبه الخضراء وندخل على انت alaali wazharo dharal